غ ي ر ه الدكتور م ح م و ل ا ت ا ل ن ا ب ل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 لَالَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَّى و ق ْ م ٍ بَيْنَكُمْ و ََ ب ي ْ ن َ ه ُ م ْ إ ث َ النابلسي ٌ أَوْ, جاءوكم أو جاءوكم حَصِرَتْ َ للعلوم ُ أَوْ َ ي ُ ق الاسلاميه ت ِ و ل و شاء الله ل س ل ط ه و ع ل ك م ف ق ا ت ل و ك ن ا ب ل ك فلم ي للعلوم الاسلاميه إ ي ك م ل فما جعل الله لكم الله جعل علم ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ر د ت إ ل ى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلام ويكفوا ا ي د ي ه م فخذوهم وقتلوهم حيث ث ق ف ت م و ن و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا من ق ت مؤمنا إ ل ا خطا أ ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير رقبه مؤمنا وديه مسلمه إ ل ى اهليه الا أ ي ن ي ل ص د ق و ا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنا و َ إ ِ ن ْ كان ََ من ِْ قوم ٍَْ بينكم ََُْْ وبينهم َََُْْ ميثاق َ ف َ د ِ ي ٌَ مسلمه ََُّ ة الى َ أ َ ه ْ ل ه وتحرير ََِْ رقبه َ مؤمنه ُِْ فمن ََْ لم َْ يجد َِْ فصيام َْ ل ُ شهره َ متتابعين ََُِ توبه َ ة من الله َِّ و موسوعه النابلسي ق ت للعلوم م الاسلاميه ج د ا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 ولا تقولوا لمن أ ل ق ى إ ل ي ك م السلام لست مؤمنا تبتغون, تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مظالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا وكان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون, والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم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 إ ِ ن َّ الذين ََِّ توفاهم َََّ الملائكه ََْ غ ا ل ِ م ِ ي َ ن ف ُ س ٍ ق َ ا ل ُ و ا فيم َِ كنتم ُُْْ قالوا َُ كنا َُّ م ُ س ت َ ع ف ي ن َ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ قالوا َُ أ الم ْ تكن َُ أ َ ر ْ ض ُ الله َِّ واسعه َِ ة فتهاجروا ََُِ فيها َ فاولئك َ أ ََِ م َ أ ْ و ا ه م جهنم ََ وسائر إلا ل ا موسوعه النابلسي ل ل ع و ن ل ة و ل ا يهتدون ي س ب ل ا فأولئك س ل ا ل ل ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ج ل ا س ل ى ا ل ل ه واخرج موسوعه ا ج ر ا إ ل ى ا ل ل ه و ر س و ل ه ثم ي د ر ك ا ل م و ت فقد ل ع أجره ع ل ى الله و ك ا ن ا ل ل ه غ ف و ر ا ح ي ه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم إن, ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 وليأخذوا ح ر ه موسوعه أ ل ح النابلسي لو ن للعلوم مينة و ا ح د ة و ل ا جناح س ل ي ك ك م إن ا ن ب ك م أدا أو من مطر ك ت ه أو ك ن ت موسوعه مرضى أن ت ع ل ح ت ك م النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا فاذكروا ل ل ه الضاء ق م و س و ع ت أ ل م و ن فإنهم ي أ ل م كما و ن ت أ ل م و ن وترجون م ن ا ل ل ه م ا ل ا يرجون وترجون م ي ه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 إ ن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أ ن ف س ه م إ ن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخلون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون موسوعه ن الله م م م إذ يبيتون ا ل ا يغضى م ن ا ل ق و ل وكان ا للعلوم ه بما ي م ن ح ا ها ؤ ل ا ء ج ا د ل ت م عنهم ف ي الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ م م ن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل, ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله موسوعه ا ل ل ه غ ف و ر ا ي ب ل س ي ل ل ع م ل س و ء الاسلاميه أو ي م ن ويتجع غير سبيل موسوعه ؤ م م النابلسي ت و و للعلوم الاسلاميه ل م ن يشاء و م ن يشرك ا و ع ه ا ل ا إ ن ا إناثا وإن يدعون إ ل ا ش ي ط ا ا ن مريدا ل ع ل م ا ل ل ه و ق ا ل ل ا م ي ه م ن عبادك أصيبا م ف و ض س و ل أ ن ه م النابلسي أ م م ر ن ه ف غ ي ن خ ل ق ا ل ل ه و م ن يتخذ الاسلاميه ش ي ط ن ن ف ق موسوعه ر ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم ي ن ه م م و ا ي ل د س ل ا م ي ه ا ل م س ت ض ع ف ي ن من ا ل د ا ن وأن و و ت ق ا لليتامى ب ا ل ق س وما ت ف ع ل و م ن خير و م الاسلاميه ا م ر أ ة خافت من بعدها نشوزا أ و إ ع ر ا ض ا فلا جناح عليهما فلا جناح علينا ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و أ ح ض ر ت ا ل أ ن ف س الشح و إ ن تحسنوا وتتقوا ف إ ن الله كان م ل و س و ع ر ا و إ ن ا ب ل س ا للعلوم ه ك ا ل ا س ل ا م ي ا ل م ت س ت ط و ع ل ه ا ل ن س ا ء و ل و ح ر س ي للعلوم ا الاسلاميه ق وإن ت ح ه ك غفورا ر ح ي ا وإن يؤمن وكان ا ل ل موسوعه ا ع حكيما ل م ا في ا ل س م وما ا ا الأرض و ولقد و ت في ي ص ن ا ا ل س ي ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب ب من ق إ ي ا ك أن الاسلاميه ا ل ه وإن و ت ك ف ف إ ل ه م في ا ل س ا و م و س و ع ي ا ل أ ر ض و ك ا ن ا ل ل ه غ س ي م للعلوم ا في ا ل س ل ا م ي ه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 ثم ازدادوا شركه لم ي الهدى ل ل شركه دعويه غير م سبيلا ب ش ا ا ل م ن ف ق ي ربحيه أ م ع ذات ب ا أ ل مضمون ا ج ك م ا ع ي ن أولياء موسوعه ا ل ن ا ة ل ل ه ج م ي ع ا وقد ن ز ل ع ل ي ك م في الاسلاميه ك ت ب أن ت ز لها قد نزل عليكم في الكتاب أ ن إ ذ ا سمعتم آ ي ا ت الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا م ث ل لفضيله ا ل ق ي ن و ا ل ك ا ف ر ي ن في ج ه ن م ج ا ب ل س ي الذين ي ت ر موسوعه النابلسي م للعلوم و ا أ م نكن الاسلاميه ن و ل نستحذف ونميعكم فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع, يخادعون الله وهو خادع و َ إ ِ ذ َ ا ق َ ا ُ و ا الى َ ا ل ص َّ ل َ ا ة ِ ق َ ا ُ و ا كسالى َُ يراءون ََُ الناس ََّ ولا ََ يذكرون ََُُْ الله ََّ الا َّ قليلا ًَِ م د ب د ِ ي ن َ بين ََْ ذلك ََِ لا َ اله ََ الاء َ ولا َ اله ََ الاء َ الله سمعا عليما إن الله س و ع ع ل ه ا إ ن ت ب د و خ ي ر ا أو ت ع ف و م الاسلاميه ا س فإن الله ك ا ن عفوا ل ح س ن ا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون و ي ي ر د و ن أن ي ت خ ذ و ا ب ي ن ذ ل ك س ي ل ل ع ك ه م ا ل ك ا ف ر و وأعتدنا ن حقا ل ل ك ا ف م ي ه ا والذين آ م ن و ا ب الله و ر ح س ل ه و ل موسوعه ي ف ر ق ا بين أحد منهم أحد أولئك ف يأتي ج م و ا ل ن ا ب ل س أ ل ك ع ل الكتاب أن تنزل أن ع ل ي ه م ك ت ا ب ا ا من ل س م ا ء فقد س أ ل و ا م و س ى موسوعه ا ا ل ن بعد م ا جاءتم ا ل ب ي ن ا ت ف ع ف و ن ا عن ذ ل ك و ا ت ي ن اسماء م و ى س ل ا ب ي ه ا و ر ف ع ن فوقا و ق ل ن ا ل ه م ل ا ء ا في ا ل س ب ت وأخذنا م ن ه م الحسنى سيح عيسى بن موسوعه ر ي م ل النابلسي و ه و للعلوم شبه الاسلاميه ف و فيه لفي شك و موسوعه ا ق ت ل ه يقينا ا ل ل ه ن ا ب ل ه إ ل ي ه وكان ا ل ل ه ع ز ز ي ا حكيما و إ ن م ن أهل ا ل ك ت ا ب إ ل ا ل م ي ه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 و أ شركه الهدى شركه دعويه ن ف العلم م ن م م م و و ا ل ؤ ن غير ؤ م ن ربحيه م ا أنزل إ ك ذات أنزل من والمقيمين قبلك والمقين الصلاة ل و ا ؤ و و ن الزكاة ا ل مضمون ن ب اجتماعي ل ل ل ه و ا ل آ خ ر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 و موسوعه َ ا ر ُُ و و ن ََ س ل ََْ ا ن َ ا دَاهُودَ زَهُورًا َ ب ل س ُ للعلوم ً ا ََ ي ْ ك َ ا ل َُ س ل ا م ي وَكَلَّمَ ه ا س ل م ا ُ الله ا ر ِ ي ن َ وَمُنْدِينَ لألا ي ك و ن ن ل ل ا س على ا ل ل ه حجة ب ع د ا ل ر س ل وكان ا ل ل ه ع ز ز ي ا ح ك ي م ا ل ك ن ا ل ل ه يشهد ب م ا أنزل إ ل ي ه يا في ي الكتاب لا أهل تغلوا ك د ن م و ل ا ت ق و ل و ا ع ل ل ا ه إ ل النابلسي ح ق إ م ل ا ل ل ه و ك ل م ه ا ل ا إ ل ى م ر ي م م وروح ه موسوعه ا ثلاثة ا ل إ ن م ا ا ل ل إله ه واحد س ب ح ا ن ه أن ي ك ل ه و ل د ل ه م ا في ا ل س م ا و ا ت و م ا في الله أ ر ض وكفى الحسنى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 واما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما, فيعذبهم عذاباً أليماً Thank o u ي د خ ل ه م في رحمه وفضل ويهدي من اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يؤتيكم في ا ل ك ب ا ل ر ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو ي ر ك ه الهدى شركه ا ن دعويه غير ربحيه ذات ر مضمون إخوة اجتماعي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 ولا يهن موسوعه ا ن النابلسي ل ك ا ل ع ل ى م الاسلاميه قضيت ن س ت غ ف ر ك الله, الله م من جميع ا ل ذ ن و والخطايا ب س ن ت و إليك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 م ا أحليتنا و ا و ع ل ه و ا ر منا ل ن ا ع ل س ي للعلوم م ن من ن الاسلاميه ل ا ا س م ن ا و ل ا م ب ل غ ع ل م ن ا و ل ا إلى ا ل ن ا ر مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا ب ذ ن و م ن ا من لا ي خ ا ف ك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم ا ل ر ح ي م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من النار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير ك ل عاجله واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر ك ل عاجله واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعود بك أن نشرك وأن ن بك ع ل موسوعه ت النابلسي ا ه ا للعلوم الاسلاميه ه اسماء الله الحسنى ا ل ل م ن س و ع ه ا ن ل ن ا ً ن ب ت د ي ه ورزقاً ح ل ا ل ا ً نكتفيه ا ل ل ه م ا ل ا ح ل ا م ك ا ل ل ن ا بفضلك عمن سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم إ ن ا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشفع و د ع و ة لا ترفع اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء اللهم أ ص ل ح جياتنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أ م و ا ل ن ا شركه الهدى شركه ن ا و ن ن ف س ا وأوضاتنا ي ه غير ربحيه ن ا وبر أبنائنا ل ه مضمون فرج اجتماعي وقضي موسوعه ن ش اللهم مرضانا النابلسي ا للعلوم ا ت ن ا ذنبا إلا غفرت ل ا ه ّ الاسلاميه فرجت إلا ن إ ل م و س و ل ا و ل د ا إ ل ا أ ص ل ح ت و ل ا و ا د ا إ ل ا رفقت و ل ا أ ي م وعزبا موسوعه النابلسي ا للعلوم ح الاسلاميه اسماء الله و ا الحسنى و موسوعه ا إ ل ن ا ب ل ا س ح ر ا إ للعلوم ا أ ب ط الاسلاميه ا هي لك أيضا ولنا اسماء الله ا و ح س ت ا ب م ن ت ك يا أنان اللهم أ ع ز دينك و أ ظ ه ر كلمتك وانصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ل إ ع ل ا ء كلمتك ورفعه رايه دينك اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ رجال امننا الذين يحافظون على حدودنا اللهم اغفر لنا وارض عنا وارض عنا و ا ل أ م ن ا و أ ع ل ه م ن يا ي رب العالمين اللهم تقبل من مات منهم و ج ع ل ه م في عداد الشهداء ا ل أ ب ر ا ر ه ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ا ل ل ه م اللهم ا ص ر ا ل م س ت ع ف ي ن في سبيلك في كل مكان كلهم مؤيدا ونصيرا ومعيدا وظهيرا تول أ م ر ه م اكفهم ما أ ه م ه م فرج همومهم عجل بفرجهم ارحم موتاهم اكشف اكشف الضر عنهم اشف جرحاهم فك أ س ر ا ه م احقن دماءهم و ل عليهم خيارهم اكرهم شرارهم أم من ر و ع ام ت ه م أ من روعاتهم أم من ر و ع اللهم ت ه م ا ل اشف ت مرضانا و م ر د ى المسلمين من كل ذ ل ب ومن ق ل في ن ع م ك و ع ا ف ي ت ك و ع ي ش وكل ذنب وكل ه م ف وكل ذ ن ا ش ك ر ه ذنب وكل ذنب وكل ذنب وكل ذ ن ا وكل ذ ا ب وكل ذنب و ع ل ذنب عقيدتنا و س و ح ع ه النابلسي ا ن ن ب ن ا و غ للعلوم ا أمرنا ح ن الاسلاميه برحمتك يا أرحم اسماء عبادك و ك و و ق ف ا ببابك و ن ل ل و ا ل ح س ك ى يرجون رحمتك ويخشون عذابك يرجون رحمتك ع ذ اللهم ب عذابك ك رحمتك يرجون ويخشون ا أ ي امرنا أ م ت بالدعاء ووعدنا ت ب ا ل إ ج ا ب ة اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم واجعلنا ممن صام الشهر وقام ل ي ل ة القدر فحاز على ع ظ م الثواب وجزيل ا ل أ ج ر اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واسعدته بطاعتك فاستعذت لنا أ م ا م ه وغفرت زلله و إ ج ر ا م ه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في و ف ي الآخرة ح س ن ة و ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر و س ي ل د ع و ا ا ا ن ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن